10. cüz Enfal suresi sayfa 181 Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmanirrahim Ve alemû ennemâ venümtum <tuhat> min şey'in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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ التَّقَيْتُمْ فِي أَعْيُنٍ قَلِيلٍ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ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 والله شديد العقاب 125. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم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 إنه عزيز حكيم يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان منكم 20 صابرون يغلبون 200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 Allah aziz, hakim. Loula kitabın Allahı sabaqla mescum, fi ma, axtum azabın azim. Fakulümm ma,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 إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى الَّذِينَ عَاهَدُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةً أَشْمُرٍ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِ الْكَافِرِينَ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 فَإِذَا سَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُّ مُفَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيمِ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 اتَّقُوا شَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ وَيَغْلِبْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ فالله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا وَلَمَّا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فالله خبير بما تعملون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 قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال انقترفتوها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها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 والله الله هو الغفور الرحيم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسنفيوكم الله من فضله ان شاء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 يا ايها الذين امنوا ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلكم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبذل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هما فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله معنا.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 وسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى اللَّهُ عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وَهُمْ فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فَأَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُم قَوْمًا فَاسِقِينَ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 və minhumu ləzin yəzun al-Nabiyə və yəqulun həwəzun qul auzun xeyir il-kum yəminu bıllahı və yəminu lilmüminin və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 وَعَلَى اللَّهِ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَنَّ رَجَهَنَّ مَقَالِدِينَ فِيهَا هُوَ لَا في وَأَصْحَابِ مَدِينَ وَالْمُجْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. قلنا نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم